عليك بما يفيدك في المعادي وما تنجو به يوم التنادي فمالك ليس ينفع فيك وعظ فما ليس ينفع فيك وعظ ولا زجر كأنك من جمادي ستندم إن رحلت بغير زادي وتشقى إذ يناديك المنادي فلا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها من ذر قابي يسرك أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية